أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يقول بما تنصح من أكثر من الدعاء وتأخرت عنه الإجابة فاستحسر قليلا واستعجل لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ال الذي يجب على المسلم أن يكون دائما وابدا بعيد عن القنوط من رحمة الله وأن يكون دائما على ثقة بالله وأمل ورجاء بموعوده وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناداه وهو القائل جل وعز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن ربي لسميع الدعاء ولكن يلح على الله ويكرر الدعاء ولا يقنط ومن أخلص الدعاء لله وصدق مع الله وكان في دعائه على ثقة بالله تبارك وتعالى ولم يدع بإثم ولا قطيعة رحم فدعوته مستجابة دعوته مستجابة وهو إما أن يعطى ما سأل أو أن يصرف عنه من السوء مثله أو أن يدخر له ذلك ثوابا يوم القيامة فدعوته مستجابة حتى وان لم يظفر بالمطلوب المعين الذي أراده فدعوته مستجابه إما بأن يصرف عنه سوء أو يدخر له ثوابا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولهذا ينبغي عليه أن يكثر من السؤال والنداء يا رب ويذكر حاجته ويلح على الله سبحانه وتعالى ومع التكرار ودوام السؤال واللجوء إلى الله وتحري أوقات الإجابة والإقبال بالقلب على الله دع الله وأنتم موقنون بالإجابة يحصل الإنسان خيرا كثيرا وفضلا عميما في دنياه وأخرى وفعل الله قدركم هذه أسئلة كثيرة جاءت في كيفية التعامل مع الزوجة الكافرة الزوجة الكافرة لا تكون إلا كتابية والله عز وجل أحل نكاح المحصنات من نساء أهل الكتاب أحل ذلك وتكون المعاملة معها في الأمور الظاهرة بحسن المعاملة وحسن المعاشرة وتأليف قلبها وإعطائها من حاجاتها والنفق عليها في طعامها شرابها لباسها غذائها إلى غير ذلك يعاملها دوما باللطف والرفق والحسن وكل هذه الأمور مع الحرص عليها والوفاء بها قد تكون سببا في إسلامها ودخولها في هذا الدين فهذه هذه المعاملة هذه المعاملة وفي قلبه يكون مبغضا لها لكفرها بالله سبحانه وتعالى لكن جائز له مثل هذه المعاشرة ولا تنافي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك صلي أمك فكونها تصلها لا, ينفي لا ينافي ذلك أن تكون مبغضة لها لكفرها بالله عز وجل وفيما يتعلق بنكاح الكتابية في مثل هذا الزمان نكاح الكتابية في, في مثل هذا الزمان في شيء من المخاطرة في شيء من, من المخاطرة لأن بعض الدول وضعت قوانين ترتب عليها أو ترتب على نكاح الكتابيات مع وجود تلك القوانين مفاسد عظيمة فيما يتعلق بالأولاد والذرية ولهذا ينبغي أن ينظر هذا الأمر ويتأمل فيه قبل القدام عليه في ضوء قواعد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. سلام الله عليكم هذا ايضا سائل متعلق بالسؤال الذي مضى الذي هو لو أن زوجته كتابية وكان لها مناسبات في الأعراس قرائبها وغيرها وهل يجوز لهذا الشخص المسلم أن يذهب للكنائس معها؟ من باب استدراجها أيضا, بكي أيضا بحجة أنها تأتي معه مرة أخرى إلى المسجد وتسمع لشعائر الإسلام هل يجوز هذا؟ لا يعني لا يجوز له أن يسعى في معاونتها على باطل سواء باطل في باب الاعتقاد أو باطل في باب العمل فلا يعاونها على شيء من باطل وإنما يعاونها ويتعامل معها في حدود الأشياء المباحة أما الباطل لا يجوز مثلا إذا كان عندها عيد من أعيادهم الباطلة مثل عيد المسيح فلا يعاونها على هذا العيد ولا يهنئها به لا يعاونها عليه ولا يهنئها به كيف يهنئها على ضلال وباطل وكيف يعاونها على ضلال وباطل بل يكون تعامله معها في حدود الأمور المباحة في حدود الأمور المباحة المأذون بها شرعا حسن الله إليكم هذا السال يقول أن له والدان وأنهما أيضا مسلمان ولكنهما لا يؤمنان بالله واليوم الآخر كيف أتعامل معهما؟ وسؤال آخر غريب يقول الإنسان إذا كان له أم أو أب كافرين ويستطيع قتلهما هل يجوز ذلك؟ ملخبط السائل هذا يعني أولا سؤاله كان هكذا مكتوب ما فهم الإسلام. يعني ما ما فهم المسام كيف يقول ان ابواه اذا كان ابواه مسلمين وهما لا يؤمنان بالله ولا باليوم الاخر لا هذا السؤال وهذا السؤال ها ايه نعم يعني يقول ابواه مسلمان مسلم اقرا السؤال مره ثانيه مسلمان يقول لا يؤمنان بالله ولا باليوم الاخر ايه نعم يقول انهما مسلمان لكن لا يؤمنان بالله واليوم الاخر الذي لا يؤمن بالله واليوم الاخر هذا غير مسلم فالسائل يعني قبل أن يسأل يفهم الإسلام ما هو يفهم الإسلام ما هو إذا كان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هذا ليس بمسلم ليس بمسلم ولا يصح أن يوصف بأنه مسلم مع أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولهذا كل العمليات التي تدور في ذهن هذا السائل ومن بينها مسألة القتل التي يسأل عنها كلها هذه يتوقف عن كل هذه الأمور ويدرس الإسلام نفسه ويتعرف على الدين ويعرف العقيدة ويعرف الواجبات أما مسألة قتل وأمور هذه كلها يدعها جانبا ويبدأ هو نفسه بصبر وأنات وتؤدى يتعلم الإسلام وما هو الإسلام وما هي مبانيه وما يركان الإيمان وما يأصوله يتعرف على الإسلام معرفة جيدة وبعدين يسأل عن المسائل الأخرى. نعم الله عليكم هذا السائل يقول إني مقبل على أداء فريضة الحج وقد أجريت لي سابقا عمليه جراحية على العنق مما يضطرني إلى لبس إلى لبس لباس مخيط مع الإحرام. فاللبس المخيط فهل البس المخيط و ادفع الفديه و هي الفديه هل هي الحشاء ام اطعام ساكين او غير ذلك يجوز لك ان تلبس المخيط اذا اضطررت اليه اذا كنت مضطرا اليه لمرضك ولهذه العملية العمليه التي اجريت لك فيجوز ان تلبس المخيط وعليك عليك ان تفدي فديه الاذى ففديه من صيام او صدقه او نسك إما أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة لفقراء الحرم مخيرا بين فعل واحدة من هذه الأمور الثلاثة أحسن الله إليكم هذا يقول سائل مما عمت به البلوى هل يجوز للحجاج وغير الحجاج التصوير في داخل المسجد أو خارجه وإذا فعلوا الحاج فماذا يجب عليه؟ التصوير فيها في وعيد وحديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه. والذي يجب على الحاج أن يشغل وقته بطاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما شرع. وأن يغتنم وجوده في هذه الديار الفاضلة بعماره وقته بالطاعات والقرب وربما لا يتكرر له مثل هذا المجيد والاستغلال بالتصوير سواء داخل المسجد أو خارجه أو في المشاعر هذا شغل للوقت فيما لا منفعة فيه بل بما فيه المضره بل بما فيه المضرة ولهذا لا ينبغي للحاج أن يفعل ذلك ويرى بعض الحجاج يرى بعض الحجاج يجتهد في كل مشعر في حجه أن يلتقط لنفسه فيه صورا أن يلتقط لنفسه فيه صورا في مكة وفي الحرم وهنا وفي ميناء وفي عرفات وعند رمي الجمار شغله الشاغل أنه كل مكان يلتقط لنفسه أكثر من صورة وهذه الصور يأخذها ويجمعها في ملف واحد ثم يريها الناس وهذا في الشريعة يسمى رياء لأن الحج عبادة والرياء مفسد للعمل الحج عبادة وقربه لله بينك وبين الله لا تريد فيها مدح الناس ولا تريد الثناء ولهذا عند بعض الحجاج جهل مطبق وشديد في هذا الباب ورأينا بعضهم في بعض المشاعر يقف في موضع يراه مناسبا ثم يعطي صاحبه الكاميرا أو جهاز التصوير ويطلب منها أن يلتقط الصورة التذكاريه والمشعر خلفه رأينا بعضا وقت التصوير يرفع يديه هذه هي يرفع يديه ثم إذا انتهى التصوير نزل, نزل يديه رفع اليدين ما هو دعاء وذل الله سبحانه وتعالى فهل هذا الرفع قربة لله هل هذا الرفع قربة لله يتبارك وتعالى لا والله هذه صور يأخذها ينظر إليها ويريها الناس إذا ذهب إلى البلاد يقول هذا أنا أدعو الله عند الجمرات هو غافل عند الجمرات وادع الله في عرفات هو غافل في عرفات ويضع لنفسه صور بأنه يدعو الله تبارك وتعالى في هذه الأماكن وهو غافل كان فهذا إساء في العمل وفي الوقت نفسه طلب ثناء الناس والنبي عليه الصلاة والسلام صح عن أنه قال في ذي الحليفة أول ما أهل عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة ولهذا ينبغي على الحاج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يشغل نفسه بمثل هذه الأعمال ولا يضيع وقته في هذه الأعمال التي لا تنفعه بل تضره ايضا حفظكم الله ما هي نصيحتكم للمدخنين المدخن ننصحه أن يغنم هذه الفرصة الثمينة بمجيئه لهذه الديار الطيبة والأراضي المباركة التي شع منها نور الإيمان وصل إلى أنحاء الدنيا ان يجعل هذه فرصة حياته لتوديع الدخان الى غير رجع وكم من اناس واناس تركوا الدخان تركا نهائيا في هذه الديار تركوا الدخان تركا نهائيا في هذه الديار ووقع في قلوبهم خشية لله و. حسن إقبال على الله وصدق مع الله جل وعلا وعلى إثره تركوا التدخين إلى غير رجعة وفي هذا من أحوال الناس وقصصهم شيء كثير وأذكر أن أحد الحجاج قال لي أنني مدمن كنت مدمنا للتدخين بشراحه يقول أشرب كميات كبيرة في اليوم منذ الصغري وأكثر في يوم من شرب الدخان يقول كنت في عرفات كنت في عرفات عشية عرفة والتفت وكانت بيدي واحده من حبات الدخان أشربها يقول التفت وأنا أشرب الدخان إلى من عن يميني وعن شمالي إذا الجميع يرفعون أيديهم يدعون الله وأنا الوحيد في تنك الساعة رافع يدي أدخن والوث ثمي بالدخان فقلت في نفسي حتى في هذه اللحظة لم يفارقني يقول ورأسا تأثرت وتألمت لنفسي ووضعت هذه الحبة تحت قدمي ووضعت العلبة التي معي أيضا تحت قدمي ووطأت عليها بقدمي ومددت يدي مع الناس وأخذت لح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ومما دعوت الله سبحانه وتعالى به أن ينقذني من الدخان وأن يخلصني منه يقول ولله الحمد تركته وكان ذلك آخر عهدي به ففرصة لمن جاء إلى هذه الديار أن يتق الله عز وجل ويتجنب الدخان ويتركه نهائيا وهناك أمور عديدة تعينه على ذلك أشير إلى بعضها الأول أن يعلم كل مدخن أن التدخين حرام وأجمع من يعتد بهم على تحريمه من يعتد بهم من أهل العلم على تحريمه والمنع منه واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة كقوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان خبيث وغير ذلك من الأدلة العامة الدالة على حرمة التدخين الأمر الثاني أن التدخين بإجماع الأطباء مضر بالصحة أضرارا متنوعة يضر بالرئة ويضر بالقلب ويضر بالحنجرة ويضر باللهات ويضر بالأسنان وهو من أعظم أسباب حصول السرطان وأمراض عديدة نص على كثير منها عدد من أطباء واطلعت في بعض الاحصائيات. أن عدد من يتوفون في العالم سنويا بسبب التدخين يزيدون على الأربعة ملايين سنويا فالدخان مضر بشهادة الأطبة الأمر الثالث أن الدخان إضاعة للمال إضاعة شديدة للمال ووضع للمال في يد الأعداء لأن أكبر شركات التدخين صنع التدخين شركات يهودية فهذه الأموال التي ينفقها المدخن يضر بها صحته ويقوي بها عدوة ويقوي بها عدوة أحد المدخنين ممن جاوز عمره الستين سنة عمل إحصائية تقريبية في الأموال التي أنفقها في حياته في التدخين وجلس مرة يحاسب والمحاسبة جميلة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ومما يسأل عنها العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فأخذ يحاسب نفسه على انفاقه للمال في التدخين فبدأ يحسب يقول بدأت التدخين وعمري كذا كنت أشرب في اليوم كذا جلس وقتا طويلا يحسب وكان سعره كذا ولما بلغت من عمري كذا صار السعر كذا وبدأ يحسب حسابا تقريبيا فخرج برقم مهيل آلاف ما كان يصدق أنه أنفقها في التدخين ما كان يصدق أنه أنفقها في التدخين ولو سئل المدخن وقيل له ها أنت تشرب الدخان منذ سنوات طويلة جاوزت العشرين الثلاثين الأربعين الخمسين ها أنت تشرب الدخان منذ زمن طويل أخبرنا ماذا استفدت منه ماذا استفدت منه فائدة واحدة ربحتها من الدخان وأما المضار فهو أخبر الناس بها يعرف أضرار الدخان عليه في ماله وفي صحته وفي أموره كلها ولهذا على من ابتلي بالتدخين أن يتق الله عز وجل وأن يتوب منه وأن يودعه إلى غير رجعة وأن يغنم هذا الموسم المبارك ووجوده في هذه الأراضي الطيبة ليتوب إلى الله عز وجل وليدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لتركه والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد